لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حبلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 فتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيتهم ضعل الناس الذي بلكت مباركا وهو دليل العالمين فيه آيات بينات في قام إبراهيم وما دخله كان آمنا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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا تبغون عوجه وأمتم شهداء ومن الله رافلا عن ما تعملون يا أيها الذين آمن يضيع فريق من الذين هم الكتاب يرضوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين